إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإلا الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا مشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقوا اشهدوا بأننا مصممون يا أهل الكتاب فما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَدِينَ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجِدُونَ فِيمَا لِيَسْلَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَمَا دَانَ حَرَنِي يَوْمَ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ مَن نَاسَ إِبْرَاهِيمَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ